فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرة سلام على الياسيد إنك ذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وإنَّهُ طَلَّمَ الْمُرْسَلِبِ إِبْنَ الدَّجِّنَهُ وَأَهْلَهُ الْمَعْبِ إلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِيذِ ثُمَّ دَمَرَ الْآخَرِيَبِ وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين وبالليل أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُنُسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِيِّ إِذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْرُودُ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَظِّ فَالْتَقَمَهُ السُّوُتُ وَهُوَ مُلِيبٌ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 118. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 119. فآمنوا فمتعناهم إلى حين 110. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون 111. أم خلقنا الملائكة إلاثا وهم شاهدون ألا من إفكهم لا يقولون، من إفكهم لا يقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون. أصف البنات على البنين.